السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سيخ مصطفى ازاي حضرتك الحمد لله ممكن اسأل سأل فضل يا أختي والله انا انا والدي رفت ان انا ألبس النقاط فجيء الى هولي فالطريقة انا لما اطرد من البيت فدلوقت هو دلوقت مسافر وانا ارأى أبقى... بعد كده جاي هو دلوقتي جاي وريبا مش عارف اعمل ايه يا سيخ بالله عليك رد علي يعني, يعني انت الانت لهو... زوجتي انا متزوجة وفي بيت زوجك في بيت زوجة طب ما سلطة ابيك عليك لا ولا حاجة بس يعني ان انا خايف اكون بققوى لبي لا لا, ولا لا, حاجة. لا لا لا لا لا ابوك اثم والطاعة في المعروف ايوه الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه ناسي باسمه طيب وطيب. يعني مش هكون عقل والديه ولا لا, لا, لا, لا. أوهام. طيب اوهام طيب الح... الحمد لله